تشرح للإسلام صدورنا وتختم بالصالحات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدت الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ايها الحضور الكريم نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله على نعمه الايمان والحمد لله على نعمه الاسلام والحمد لله على نعمه القران والحمد لله على نعمه الصيام والحمد لله على نعمه شهر رمضان والحمد لله على هذه المجالس المباركه التي نسال الله تبارك وتعالى ان يكون حضورنا فيها خالصا لله تبارك وتعالى في اطار الانشطه الثقافيه التي تنظمها جمعيه العمل الاجتماعي والثقافي بمناسبة شهر رمضان المبارك وبخصوص سلسلة المحاضرات والندوات التي تقيمها الجمعية بمناسبة هذا الشهر المعظم نفتتح لقاءاتنا خلال هذا الشهر بمحاضرة يلقيها فضيله الدكتور سيد محمد أبيض بعنوان التغيير بالقرآن في شهر رمضان لا أطيل عليكم أطروف الكلمة لفضلة الدكتور الجليل فليتفضل مشهورة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أقول لست مؤهلا للمحاضرة وإنما هي كلمات قليلة وخفيفة بعد صلاة العشاء وصلاة التراويح نحاول بفضل الله عز وجل أن نتفيأ في شيء أو في قليل من ظلال القران الكريم وقبل ذلك سمعت زوال اليوم في جلسه الندوه من شيخنا الكريم دكتور شاهد الوشيخي حفظه الله وبارك فيه اقتراحا او تصويبا بالاحراض تصويبا لكلمة التغيير التغيير بالقرآن في شهر رمضان وهو في دراسته المصطلحية تيقن ان كلمة التغيير لا توافق كلمة الاصلاح سمعت منه بالحرف أن كلمة التغيير تكون من الإيمان إلى الكفر أو من الخير إلى الشر وقصدنا عكس ذلك نحن حينما أطلقنا كلمات التغيير بالقرآن أردنا تغيير الأحوال أحوالنا وتبديلها بالقرآن يعني إصلاحها بالقرآن في شهر رمضان فالصواب مع أستاذنا جزا الله خيرا وأرجو من الأحبة أن يستمعوا معي بعض الآيات أولها قول الله عز وجل شهر رمضان رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم قول الله عز وجل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ثم قوله تعالى لو انزلنا هذا القران على جبلين لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثم قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن جاءت مرتين ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في النساء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في سوره محمد وقال الله عز وجل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وقال الله عز وجل واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا هذه الايات تبين في مجملها أهمية القرآن وضرورة القرآن وقيمة القرآن والغاية من نزول القرآن لكن هناك آيات كأنها تسطر لنا منهج الاستفادة من القرآن ومنهج الانتفاع بالقرآن أولها قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرانه كلمة قرانه هنا قراءته قراءه جبريل عليه السلام معنى أن اتباع قراءة جبريل التي أخذها عنه النبي صلى الله عليه واتباع قراءة النبي التي أخذها الصحابة والتابعين عن سحر وهكذا هذه القراءه واجبه بالامر فاذا قرأناه فاتبع والامر هنا للوجوب كقوله ورتل القران ترتيلا الثاني من آداب او من منهج او من تخطيط ورسمي كيفيه القراءه وكيفيه الاستفاده قول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ وهذه كقول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه اي اذا قصدتم ونويتم القيام الى الصلاه او نويتم قراءه القران الكريم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لان الشيطان اذا لم تستعذ منه لا يدعك تقف على معاني القران ولا يدعك تستفيد ولا يدعك تتذوق يشغلك تطرده اولا بالاستعاذة ليتاتى لك ان تذوق حلاوة القران ثم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا يعني الاستماع هنا والانصات لا يعني الاستماع التلقائي وانما يعني القصد القصد الى الاستماع ان تقصد وتنوي انك تستمع الى القران لاننا نكون في الشوارع نسمع القران دون قصد فلا نبالي ولا نتذوق ولا نفهم لكن أن تقصد قل سأستمع وسأنصت إلى القرآن هذا الذي يحقق لك الرحمة ثم قول الله عز وجل الشرط الآخر فاذكر بالقرآن من المفعول به المعمول من يخاف من يخاف وعيد هذه شروط يجب توفرها من اجل ان نستجلي فوائد القران ومحاسناه ومزاياه وجدت عند سيد قطب رحمه الله في قول الله عز وجل لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا الجبل مادي صخر وتراب ومع ذلك يحدث فيه ما يحدث حتى على متصدعا منشقا خاشعا متواضعا من خشيه الله كيف تحدث الخشيه في الجبل وهو مادي جسم صلب قال سيد قطب ان لهذا القران لثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته في هذه الجملة الأخيرة هي التي ينبغي التريث وهي التي ينبغي الوقوف عندها وهي التي ينبغي فهمها يتلقى من يتلقى القرآن بحقيقته هو الذي يحدث له ما يحدث للجبل هو الذي يحدث فيه مثل ما يحدث بالمغناطيس ومثل ما يحدث بصدمه الكهرباء بالجانب المادي يحدث في القران بالجانب المعنوي ولكن الشرط ان يتلقى القران بحقيقته واذا كيف نتلقى القران بحقيقته ما هي شروطه تلقي القرآن بحقيقته وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم قال يمثل قال سيد قطب يمثل لهذا التلقي لتلقي حقيقة القرآن التي تؤثر في جسم الإنسان وشعوره وإحساسه كما تؤثر في الجبل قال ولقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجد كلمه ما وجد هنا للتهويل للتعظيم كقول الله عز وجل فغشاها ما غشا غشاها ما غشاها ده اسلوب التهويل واسلوب التعظيم واسلوب التفخيم قال ولقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجد عندما سمع قارئا يقرا والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن على ضربك لواقع لو ما له من دافع تلقاها عمر تلقى هذه الحقيقة فوجد ما وجد فلم يتمالك أن يقف مستقيما قائما على قدميه فوجد نفسه مضطرا لأن يستند على الجدار لأن يستند إلى الجدار حدث فيه ما حدث ومن هناك رجع إلى البيت متالما حتى عاده الناس شهرا شهرا وهم يعودونه على أي حال يقول ايضا والكيان واللحظات اللحظات التي يكون فيها الكيان الانساني متفتحا مهيئا مستعدا لتلقي شيء من حقائق القران يعني اللحظات التي يكون فيها روح تكون فيها روحنا وعقلنا وجسمنا ومشاعرنا كلها تكون فيها متهيئة متفتحة مستعدة لترقيش من حقائق القرآن يقول يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغناطس والكهرباء بالأجسام أو أشد, أو أشد حقيقة هذا المثل بالمغناطيس تمثيل بالمغناطيس والتمثيل بالكهرباء لأن بعضنا الآن الذي لم تمر به هذه التجربة لم, يعني لم يجد مثل ما وجد عمر ربما يستبعد أو ينغلق عليه المعنى ويقول كيف أنا لا أفهم كيف يتصدع الجبل كيف ينشق كيف يذوبه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 لم يحظى بهذه التجربة ربما يستبعد ربما يستشكيل ربما يعني ينغلق عليه التصور والإدراك قال الذين أحسوا شيئا من القرآن من مسي هكذا من مس كأنه يذكرنا الذي يتخبطه الشيطان من المسي هناك من يتخبط من مس الشيطان وهناك من يتخبط ويسقط من اثر القران من اثر القران الذين احسوا شيئا من مس القران في كيانهم هم الذين يتذوقون هذه الحقيقه تذوقا لا يعبر عنها الا هذا النص القراني المشع وللدلالة على ذلك ولا لم يسقها سيد قطب، ولكنها موجودة في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الخشية. الشرط القشعراري وجود الخشية. ويقول الله عز وجل وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن لم يستطيعوا التملك ولم يستطيعوا الوقوف خروا يتأثرون بالقرآن خروا سجادا وبكيا ويقول الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم الشرط الثاني العلم الخشى العلم إن الذين اوتوا العلم من قبله من قبل نزول القرآن الكريم إذا يتلى عليهم أي القرآن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يخرون للأذقان ويقول الله عز وجل وإذا سمعوا في النصارى الذين أسلموا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض ماشي تسيل تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اذا بالعلم عرفوا الحق لانهم اوتوا العلم من قبل ولولا العلم ما عرفوا الحق ولولا العلم حصلت الخشيه ولولا العلم فاضت الاعيون ولولا العلم خرت الاجسام الى الابقان أقول ل لأحبتي حينما وقفت مع قول الله عز وجل إن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن في أسلوب العربية في أسلوب العربية يجوز أن يُحذف اسم الإشارة يجوز. إن القرآن يهدي للتي هي أقوى في أسلوب العربية في أسلوب العربية لو انزلنا القرآن على جبل فكلمة هذا دفعتني لأن أبحث كم مرة وردت في القرآن الكريم هذا فوجدت مواضع كثيرة في القرآن الكريم ذكر فيها هذا الاسم مسندا للقرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن هذا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس حفاظ القرآن يقولون في هذه الآيات ترك الناس قدم الناس اخر الناس وماذا يعقلون على ذكره ثم قال قل ان اجتمعت الانس قدم الانس على الجن هنا لان مساله معارضه محاولة الاتيان بمثل القران والمعروف بالجدل هو الانسان وكان الانسان اكثر شيء جدلا وفي مسألة الجن الجيش قدم الجن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزغا ولكن في الجدال والمعارضة والعناد والمكاررة قدم الإنسان قل لئن اجتمعت لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثلي هذا القرآن أن يأتوا بمثل القرآن لا هذا القرآن هذا ثم قال وقال الرسول يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة هذا القرآن مهجورة. ثم قال إن هذا القرآن يقص على من إسرائيل هذا القرآن ثم قال ولقد ضربنا للناس مرتين في هذا القرآن وقال وقال الذين كفروا حتى في الاعتراض في الرفض لن نؤمن بهذا القران لم نؤمن بهذا القرآن وقال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا يعني غير هذا القران وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ايها الاحباء ما ذكرنا فيه هذا اسم الاشاره القريب هذا معنى ان هناك ما يقرا كثير لان ما يقرا يسمى قرآنا ما يقرا يسمى قرانا ولكن العداء الكفار ومعارضتهم ومكابرتهم ومعاندتهم ورفضهم ليس لكل ما يقرأ ليس للتوراة ولا للإنجيل لأن الكتب سبق زورت ولكن هذا القرآن الذي عجزوا عن تبديله أو تحويره أو تغييره هذا القرآن يعني هذا القرآن نفسه بعينه بذاته هو صاحب المعجزة هو صاحب الاسرار هو الذي هو الذي يتصدع منه الجبل هو الذي تمشق منه الارض هو الذي هو الذي ولو ان قرانا سيرت به الجبال واقطع به الارض وكل ما به الموت هذا هذا يحتاج الى دراسه ربما بيانيه بلاغيه عميقه جدا جدا وقفنا عندها من أجل أن ندرك لماذا يحارب هذا القرآن ومن أجل أن نعلم كم ضيعنا أنفسنا عندما لم نعيش هذا القرآن ولم نحيط بهذا القرآن ولم نتابع منهج هذا القرآن ولم نحفظ هذا القرآن ولم ننفق على هذا القرآن هذا القرآن والآن الى ما سبق ولها الا اطيل وانا بدلت كلمه التغيير بالاصلاح والاستاذ الوزاني يشير به بالرفض يقول دعك على كلمه التغيير جزاك الله خيرا على اي حال مفهومنا من التغيير تبديل احوالنا الى ما هو احسن فأنا طرحت خمسة أسئلة تحت هذا العنوان خمسة أسئلة السؤال الأول ما المراد بالتغيير أو بالإصلاح ما المراد بالتغيير السؤال الثاني ما هو المتغير من أحوالنا السؤال الثالث من هو المغير أو من هو المصلح الرابع ما هي أداة التغيير نحن نحب التغيير ونود التغيير ما هي أداة التغيير خامسا ما هو شرط وسر التغيير أو الإصلاح انا أسأل إخواني وأحبائي أليس المراد بالتغيير عندنا في هذا اللفظ أو أسأل قبل ذلك هل ترون أيها الأحبة أن أحوالنا الظاهرة والباطنة الدينية والدنياوية هل أنتم راضون عن أحوالنا هل أنتم مرتاحون مطمئنون إلى أننا على هدى وعلى صراط وفي مجدين وفي عزين وشؤددين وقوتين وسيادتين ابدأ بمن شئت وابدأ بما يجب البدء به خذ عقيدة المسلمين عقيدة المسلمين إيمان المسلمين الإيمان بالله ومعائفته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خذ هذه الأركان كما هي في أحوالنا وكما هي في أفهمنا وكما هي في ممارساتنا وكما هي في, في عيشنا وحياتنا خذها كما هي وقابلها بما كانت عليه عند السلف قابل معرفه الله عند السلف ومعرفه الله عندنا قابل ايمان السلف بالبلائكه وايماننا بالملائكه ايمان السلف بالكتب والرسول وايماننا بذلك ايمان السلف باليوم الاخر وايماننا بذلك إيمان الصحابة والتابعين ومن تبعهم ومن سار على نهجهم بالقادر وايماننا بالقادر ماذا تجدون إنكم تعلمون نسأل لنعرض أيضا عبادتنا ونبدأ من طهارتنا تيممنا ووضؤنا واغتسالنا وصلاتنا وصومنا وحجنا وزكاتنا اعرض ذلك على طهارة السلف واعرض صلاتنا على صلاتهم وزكاتنا على زكاتهم وصومنا على صومهم قابل قم بالمقابلة والحمد لله حفظ لنا التاريخ حياتهم الديني والدنيوية فعرض معاملاتهم في البيع والشراء والكراء والإجارة والصناعة والتجارة والسياحة والإدارة والقضاء والجيش والأمن وما إلى ذلك عرض على ذلك أحوالنا على احوالهم ربما تقول من نحن ربما تنكر نفسك إن كنت صادقا صريحا متواضعا تقول من نحن هل نحن على ملة الإسلام هل نحن مسلمون كما كتب الآخرون هل نحن مسلمون أما إذا عرضت أحوالنا السياسية على أحوالهم الشرعيه وذلك أمر يطول فيه الهم يطول فيه الهم ويتسع فيه الغم ويتعمق فيه الحزن والأساء إذن لا نطيل أيها الأحبة في, في فضح عورتنا وسوآتنا فهي البينات والآيات والأدلة شاهدة في كل مكان وفي كل حين من هو المصلح؟ من هو المغير؟ ونحن في شهر القرآن والقرآن يتلى اناء الليل واطراف النهار واحواله لا تزداد فسادا وتزداد ضياعا وتزداد بعدا عن هدي الله وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم من هو المصلح كل مدع مثلي كل من يزعم انه داعيه او انه أو أنه منذر أو أنه آمر بالمعروف ونهن عن المنكر نحن في حاجة أيها الأحبة إلى قدوة نحن في حاجة إلى قدوة والقدوة في زمن الآن نقبل نقبل بالقدوة المجزأة لان القدوة الشاملة الكاملة لا اقول منعدمة فان كانت فهي نادرة نادرة ولذلك ندعو ونلتمس ونرجو ان تقوم هناك قيادات وقدوات هذا نقتدي به في العقيدة في صحه العقيده وهذا نقتدي به في صحه المعاملات الشرعيه وهذا نقتدي به في حسن السلوك وهذا في حسن الجوار وهذا في العلمي وهذا في الاقتصادي وهذا في الطبي وهذا في الاداره واذا اجتمعت هذه القدوه وكانت خالصه لله عز وجل فمجموعها يكون مجموعها يكون القدوه المرجوه ولذلك لا نقول فلان أو الجمعية الفلانية أو جماعة الفلانية في زمن نهدي القدوة رمكين شيء نسب متفاوتة هالكفدي الصنجال القديم اللي في تطلع شيء هابط الميزان نسب فالمصلح الذي ننتظر منه أن يحدث الإصلاح ويحدث التغيير في أحوالنا أقول لعلها تكون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرنا على الحق لا يضره من خلفهم سيثي أمر الله وتلك الطائفة يعجبني قول بعض العلماء بعض المفسرين لهذا الحديث لا يخصونها في صنفين صنف الحكام العادلين فقط او صنف العلماء العاملين فقط وانما يجعلونها في كل فئات الشعب الزارع الفلاح اذا أتقان زراعته وفلاحته لله اخلص في زراعته وفلاحته لله لينفع المؤمنين لينفع العباد هو داخل في هذه الطائفه الصانع التاجر المدرس الشرطي الجندي الحاكم القاضي إلى آخره كل من أخلص وأتقن عمله لله عز وجل محتسبا يدخل في هذه الطائفة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مستمرة إلى يوم القيامة ومن هؤلاء ينتظر إعداد وتهيئ القدوة إن شاء الله عز وجل هل يعني تعجز الأمة الأمة كلها تعجز أن توجد هذه القدوات المجزئة القدوات الجزئية إذا عجزت الأمة أن توجد وتهيئ وتعد حتى شبه القدوة كما يقول الربع فلنصلي صلاة الجنزة على الأمة جمعا أما أداة الإصلاح وسيلة الإصلاح والوسيلة ليست هي الطريقة الوسيلة ليست هي الطريقة من يكون عندك منشار هذه وسيلة ولكن الكيفية التي تنصر بها هذه الطريقة الأدوات والوسائل والمعدات والآليات هذه وسائل والطريقة والكفية والمنهج منهج إعمالها هذه و... طريقة ومنهج وكفية هل تجدون أيها الأحبة هل تجدون في الكون كله حسب علمكم وحسب تفاوت خبرتكم انظروا شرقا وغربا شمالا وجنوبا في الكرة الأرضية أما الكواكب الأخرى الله أعلم شنو فيها نحن نتكلم عليه نحن لسكان الأرض ولكن هذا الكلام للعقلاء المتوضعين هل تجدون سوى القرآن والسنة أداة اختارها الله عز وجل لإصلاح الأحوال كل ما حدث فيها فساد وإفساد تعدست العلوم وتنوعات وازدحمات وتفكرات وتداخلت لإصلاح الزراعة وإصلاح الأشجار وإصلاح الغابات وإصلاح البحار وإصلاح كذا كذا ولكن ما هي العلوم؟ ما هي الاداه ما هي الوسيلة؟ المتخصصات في إصلاح الإنسان هنا المتخصصات في إصلاح الإنسان وأحوال الإنسان وقد علم الله عز وجل أن احوالنا تتعرض للتغيير والتبديل والإفساد والفساد والبيلا والخلط والبلاء تتعرض من حين لحين ومن جيل لجيل فأنزل هذا القرآن وهذا الوحي ليبقى الناس مفتقرين إليه في كل حال كلما أحس بالخطر وكلما اشتاقوا إلى العودة كلما تلهفوا إلى الإصلاح وجدوا الضياء لامعا ووجدوا المعلم قائمة فما عليهم إلا أن يست يستشفوا ويتعالجوا ويصلحوا بالقرآن الكريم إذن أداة الإصلاح القرآن هذا القرآن ونؤكد على كلمة هذا ولذلك وقع الاعتداء من الشرق والغرب على هذا القرآن أما شرط وسر الانتفاع والإصلاح أو الاستصلاح بالقرآن الكريم هذا هو الأهم عندنا في هذه الكلمة نقرأ القرآن في الحزب في الصباح وفي العشيه نقرأ القرآن في الحزاب نقرأ القرآن في المواسم نقرأ القرآن في الليل والنهار القرآن يتلاه ليل واطرة النهار في الإداعات في القنوات في المساجد في البيوت، الشوارع يقرأ القرآن الصغار الكبار في دور القرآن القرآن يتلاه احوال المسلمين, المسلمين مع احوال المسلمين إذن هل فرغ القرآن من سره لم يعد القرآن مصلحا صالحا للاصلاح لو كان من صنع الإنسان لقلنا ذلك لو كان من عطاء الفلاسفة لقلنا ذلك لو كان من جهة الجن والشياطين لقلنا ذلك لو كان من عند الملائكة لقلنا ذلك ولكنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كيف وطبيعة القرآن وحقيقة القرآن هي هذه فإذا ينبغي مراجعه النفس ينبغي مراجعه كيفيه تعامل تعاملنا كيفيه تلاوتنا، كيفيه تذوقنا كيفيه تدبرنا كيفيه تعلقنا كيفيه شغفنا بالقران الكريم هنا الخلل هنا الخلل هذا القران لم يبدل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قلت هناك شروط سبعه لحصول السر لحصول السر سر التغيير او سر الاصلاح سر التغيير أو سر الإسراء هذا ما حال هذا في العمر عمره بحالي قريب مع السبعين عام ما حالنا من روحنا كان قرار الترويح ونصنت القرآن كاما ونصنع القرآن كاما ونصنع القرآن في الصباح في العشي كان... أين آثار القرآن الله أحبه نعمة نعمة الخبز ونعمة الماء ونعمة الدواء ونعمة الفاوكي بنعمات الخضار تبدو علينا اثرها بسرعه أقبل امور العصر كنت مندوخ مع راسك بالجوع ولا بالعطش غير داسات لما بارد وكلية القيمه وخبز وتحسس راسك نشط ها قوه ها اثر النعمه الماديه ظهرت بسرعه اكل كل انسان كده عمل شويه ها هو نشط ها تحرك كاين فينا اثر نعمه اليما أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وراضيت نعمتي هي نعمة ونحن نستعملها ولكن يبدو علينا أثرها فإذا نحن نسيء الاستعمال نحن لا نعرف نحن نسيء استعمال القرآن الكريم ولذلك لا نجد آثاره آثار هذه النعمه في عقولنا وارواحنا وابداننا وحياتنا العامه والخاصه اولا اذا كنا عاشقين راغبين حقا في حصول سر الاصلاح وسر التغيير في انفسنا وامتنا اولا تلاوه القران حق تلاوته الذين يكلون حق تلاوته أولئك الذين يؤمنون به يؤمنون به التلاوة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ينبغي إيجادة القراءة ينبغي تحليه القراءة نحن نفر من بعض المساجد نبغض ونكره قراءة القرآن الكريم لأنه يسيء لا تجويد ولا قواعد ولا جمر صوت ولا شيء يبغضنا في القرآن الكريم أرجو, أرجو أن يتعلم الناس قواعد التجويد ليحلوا ويزينوا ويتغنوا بالقرآن الكريم ثانيا الاستعاذة وهذا في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله استعن واستعذ واحتمي والتجئ ليطرد عنك الشيطان ليخلي بينك وبين القران تذوب في القران والا شغلك عدو الله عنه وربما شغلك بالنحو وشغلك بالبلاغه وشغلك بالاعجاز وشغلك عن معانيه ثالثا القصد إلى الاستماع والانصات واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا استمعوا له قصدا وأنصتوا قصدا لعلكم ترحمون اما إذا لم تستمعوا قصدا ولم نصتوا قصدا لا تصلون إلى الرحمة رحمة نتيجة بينك وبين أن ترحم بالقرآن مراحل هذه ما يسمى بالكناية. أن تستمع بإسراء وإنصاة إلى القرآن تتذوقه تدبره تتحل تعمل به تنال الرحمة قال له كثير الرمادي الخنسة قالت في أخيها طويل العمادي كثير الرمادي ما منا كثير الرمادي أنه يحرق العواد بزاف ولك يحرق العواد بزاف لاش انه كثير الطبخ بالزاف ولكن كثير الطبخ بالزاف لاش عنده الضياف بالزاف اذا هو كريم وقل لي كريم منصرفي من الاول فلنسختي ولكن لاسلوب العرب يختاروا هذا التوريه رابعا العلم لان الله عز وجل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يثلى عليهم يتاثرون ويخرون يسجدون يبكون يعملون يطبقون اما القران بدون علم سقط المفتاح ضاع المفتاح واهم علوم القران اللغه العربيه ثم معرفه الناسخ والمنسوخ ثم شيء من معرفه اسباب النزول وهكذا خامسا الخوف والخشيه ذكرها القران الكريم تقشعر منه جلود من الذين يخشون ربهم أما الذي لا يخشى ربه لا يحدث له أي تأثر بالقرآن الكريم ربما يقول لك تفعلين هذا القرآن ما نرى شيء في الجنازة. ها؟ يقولوا كثير من الناس ما احناش في القنازة القرآن القران غير القنازة والقبر ثم قال القران فذكر بالقران من يخاف الخائف هو الذي يتذكر بالقران هو الذي يستفيد من القران هو الذي يغير القران حاله الخائف والخوف يحصل الخوف والخشيه تحصل بالعلم سابعا التدبر افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيره افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب هذه ايها الاحبه كلمات حول هذا الموضوع والموضوع واسع فنسأل الله عز وجل أن يكون كلامنا قليلا واثاره خيرا كثيرا كما نسأله أن ينفعنا بهذا الشهر وفي هذا الشهر بقرآن هذا الشهر بقرآن الذي أنزله الله عز وجل في هذا الشهر فهذه الشروط السبعة كلها مذكورة في القرآن الكريم أعتقد جازما أن من وفقه الله عز وجل واستجمعها وجمعت عنده فإن الله عز وجل يفتح عليه ويهيئه ويعده ويجعله اهلا ليذوق حلاوه القرآن وليغير حاله بهدى القرآن وليعمل بهدي القرآن في إصطحي أحوال امه القرآن وأستغفر الله وأستسمحكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله في شيخنا الجليل وبارك فيكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في حقيقة الأمر بركزوا. على النقطة الأخيرة التي ذكرها شيخنا الجليل في محاضرته القيمة وهي الشروط السبعة لحصول الإصلاح وليسمح لشيخ الجليل أن أضيف إلى كلمة الإصلاح كلمة الارتقاء كيف يحصل الارتقاء بالقرآن الكريم هذه الشروط السبعه هذه الأسرار وجعلوها نجعلها يعني ميزان لوزنوا بها نفسنا ما حال عندنا منها ما حال عندنا من هذه وما حال يمكننا خلال شهر رمضان باذن الله عز وجل أن نضيف إلى ما عندنا منها حتى يحصل الارتقاء فعلا كما يرضاه الله تبارك وتعالى ونجعل أهم شيئين وان هذا القران هو من عند الله عز وجل وان هذا القران هو اوامر ونهي ونواهي وانه اذا امرنا بشيء فالامر من الله واذا نهينا عن شيء فالنهي من الله عز وجل ولنقتدي بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرعه الاستجابه لامر الله عز وجل ولنهي الله عز وجل مره اخرى اجدد شكري ل لشيخي الجليل على ما قدمه في بخصوص هذا الموضوع ومنهجيا اثرنا في يعني اللجنه المنظمه لسلسله المحاضرات والندوات بخصوص شهر رمضان يعني ان نفتحها باب المناقشة باش ما نرحطوش على الحضور الكريم فنكتفي بهذا وأذكر أن لقاءنا المقبل بحول الله عز وجل سوف يكون يوم الجمعة المقبلة بإذن الله 11 رمضان موافق 12 شتنبير بعد صلاة التراويح دائما وبنفس المكان إن شاء الله عز وجل سيكون لقاءنا مع فضيلة الدكتور الوزاني البردعي في موضوع تحت عنوان التغيير مسؤولية من فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى ولي رجاء الله يجلسكم بخير كنعرفو أن بعض الإخوة يتحينوا الفرص مثل هذه الفرص للقاء